التسجيل الثاني والعشرون استمع إلى النص الآتي ثم اقرأه وأجب شفوياً عن الأسئلة التي تليه بين الإمام التفتنازي بعض المكفرات في كتابه شرح العقائد النسفية فذكر منها رد النصوص والمقصود به إنكار الأحكام القطعية من الكتاب والسنة كحشر الأجساد يوم القيامة لكونه تكذيبا صريحا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ألف ما معنى رد النصوص باء أذكر مثالا لرد النصوص